إنا انزلناه في ليله القدر وما ادراك ما ليله القدر ليله القدر خير من 1000 شهر ليله القدر خير من 1000 شهر تَنَزَّلَ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ أَمْرٍ سَلَامٌ هِيَ سَلَامٌ هِيَ سَلَامٌ هي حتى مطلع الفجر